طير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لا أعذبنه عذاب شديد أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو لا يأتي النبي القانب غير بعيد فقال أحط بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ